رأى رجل امرأة فاعجبه جمالها. فتبعها. قالت ما لك. قال سلب حبك لبي. قالت لو رأيت اختي واشارت الى خلف. فالتفت. قالت ايها الكذاب لو صدقت ملتفت التفت هي دي لو صدقت ملتفت التفت انت واقف ووجهك جهة القبلة وقلبك ملتفت بري على الفلوس بيبص على النسوان بيبص على الشغل بيبص على الايال بيبص على الشارع قلبك ضايع قلبك سرحان قلبك ملتفت فقبل والحاجة قبل ما ندخل في الصلاة انك تبقى بتصلي لي. عارفينش تريد بتاع الصلاة بنقوله ايه انت ما بتصليش ليه هنا بقى نقولك ايه انت بتصلي ليه تقول لي يعني الواحد لو صلى تقوله بتصلي ليه ما صلىش ما بتصليش لي انت عايز ايه بتصلي انا عايزك تصلي لله تصلي بجد لله وعايزك حاجة من اتنين ينصلي صح ينصلي صح فيش حل ثالث هنصليها بقى صح ازاي هي دي البداية انك بتصلي ليه طلبا لرضى الله عشان ربنا يرضى عني و كمان بس النقطة دي جاية معنا في فضفضة يوم الجمعة ان شاء الله من صام رمضان ايمانا يعني ايه ايمانا اسمع سيدك النبي بيقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم جاءه رجل وقال يا رسول الله أرأيت الرجل يغزو في سبيل الله يريد الأجر والذكر فما له قال لا شيء له فأتاه عن يمينه الرجل كان قاعد قدام النبي كده فراح جاي عن يمين. وقال يا رسول الله أرأيت الرجل يقاتل في سبيل الله يريد الأجز والذكر. لا قال لا شيء لا. فالتفت وأتاه يساره. يا رسول الله أرأيت الرجل يقاتل في سبيل الله يريد الأجز يريد الأجز و فمَنَ له؟ قال ألا تفقه. لا شيء له إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه سؤال واضح ومحدد وصريح ويحتاج إلى إجابة قاطعة أنت فاهم ولا ترجم طب ادفع صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الرجل جاي لسيدنا النبي بيقول له انا هروح قاتل في سبيل الله عايز الاجر عايز اموت شهيد عشان ادخل الجنة بس لا والناس يقولوا شهيد انا عايز الاثنين اموت شهيد واخد الاجر من ربنا وان من اثنين الناس كمان يقولوا شهيد يبقى لي ايه قال له شيء لا يبقى اللي بيصال لي. تعمل هنا مشاجل كتير دائماً الحتة دي اللي بيصلي لربنا وعشان يستريح مالوش حاجة بحاسب عم الشيخ وبالراحة علينا واحدة واحدة ومتاخدناش فدوكة وفهمني يعني ايه الكلام ده ملاش نصلي يعني ولا ايه لا يا عمي انا بقولك صلي لله. وبس. لو استريحت خير وفركة. جعلت قرة عيني في الصلاة? اريحنا بها يا بلاد? ماشي. بس ما بصليش عشان استريح. انا بصلي ليه? لله. ويهي كمان? بس. بس. بس. بس. وصلي للبس مش عشان حاجة تاني لان اللي بيصلي عشان يستريح لو مستريحش يبطل صب لكن اللي بيصلي إلا ما يبطلش قبل